يعني أ ش و ف ك قدرت اليوم تنساني, تنساني وتحب بادي وتنسى قلب مظنونك هم ع ل م ا ك التجافي قبل تجفاني أ و ف ه م ا ك بغيابي يمكن أ ن ا أ خوني ハマー ك بغيابي ان يمكن انا خونك